شفت أبها بحلتها القديمة اللي عالقة في أذهاننا ساحة البحار الدوار القصبة أو المطعم الدوار اللي نروح له في السنة مرة والذكريات الكثير اللي عشناها بالحلوة والمره وبيوت جداتنا اللي ما تغيرت وذهبت على حالها نفس الأبواب والشبابيك والحواش اللي تزينت بلوانها وأحواضها وريحتها اللي تنقلك من عالمهم البسيط إلى عالمنا مع اختلاف لهجاتنا بين من يقول جبل ويبل سذاب وشذاب السذاب ايهي هو الشذاب وترى كلها واحد وتؤدي نفس المعنى والسذاب ريح تميز ومختلفة زي تجربتك معنا سذاب مكانك ومحلك